ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا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 لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَخْلَعْنَعَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى وَأَنَخْتَرْتَكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجَزَى لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرَدَّى وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ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 اِذْهَب إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي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 وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوْحَى أَنِقَذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَقَذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ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 فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فَتَنًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا عَلَّلَهُ يَتَذَكَّرُوا أَوْ يَخْشَيا قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى قَالَ لَا تَخَافَا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 بات شتى كلوا وارعوا انعامكم ان في ذلك لايات لاياتها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى وَلَ قَدَ أَرَينَاهُ آياتِنَا كُلَّهَا فَكَذذَّبَ وَأَبَا قَالَ أَجئتَنَ للتُخْرجَنَا مِن أَضنَا بِسِحْرِكَ يَ مُسَ فَل نَأتِييًَا النَّكَ فَجَعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنتَ مَكَانًا سُوًى قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى قَالَ لَهُم مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا على اللَّهِ كَذِبًا فَيُصْحَتَكُم بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَنَهُمْ وَأَسَرُّ نَّ جَوَد قالَاوا إِنهَا ذَانِلَ سَاحِرَان يُردَانِ أَ يُخْررجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحرِهِمَا وَيَهَبَ بِقَيقَتِكُمُ الْمُفل أَجْمَعُ كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوفَّى صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنْ اسْتَعْلَى قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى قَالَ بَلْ أَلْقُوا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 وَ آممَن تُمْ لَهُ قَبَلَ أنن آذَنَ لَكُمْ إِهُ لَكَ بوكُمَّذ عَمَكُُ الصِح فَل أُقَدطِعَ عدَكُم وَأَجُلَكُمْ مِنْ خِلَافِ وَلَ أُصَّبًاَّكُم فيِي جُذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنتقى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 تِرَّّهُ مُجرِمًَا فَإِنَّ لَ جَهَنَّمْ فَإِنَّ لَ جَهًاَّ مَ لَا يَموتُ فيِيهَا وَلَا يَحِييا وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ, فأولئك لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى جَنَّةً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 أن أسرب عبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشا فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ جانِبَ الطُّورِ الأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تُطْغَوْا فيه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 وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى قَالَ هُمْ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدِ اَمَّا رَدْتُمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلَكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسيه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 وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَنَّ بَرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعا أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي inni khashitu an taqula faraqta bayna bani isra'il wa lam tarqub qawli qala fa ma khatbuka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 وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه, خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ وَنُحْشِرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إن لبثتم إِلَّا بِثَمَّةٍ إِلَّا عَشَرَةً نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ اذَ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِلَّا بِئْتُمْ إِلَّا يَوْمًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا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 يَوْمَئِذِ الَّ تَ فَع الشَّفَاعةُ إِلَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرحْمَُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلَ يَعَّمُ مَا بَيْنَ أَدهِم وَمَا خَلْْفَهُم وَلَا يُحطُونَ بِهِ عِلمَ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 وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ وَلَا تَعَجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ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 قَالَه بِطَامِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُو فَإِنْ مَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى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 وَأمُر رأَهْلَكَ بِال الصَّلَاتِ وَصطَبِرْ عَلَيهَا لاَا نَسْأَلُكَرِزْقًَا نَّحْنُ نَررزُقُك وَالعَاقِبَةُ لِتَّقُوى وَقَاُوا لَْ لَا يَأتينَ بِآيَةِ مِر الرَبِّ أَلَمْ تَأتِهِم بَيينََةُ مَا فيِي الصّحُ ولو اننا اهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا لقد قالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك فنتبع اياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى الله أكبر